في هذا الفصل عن الحديث عن الخلاف المذموم وهذا الخلاف ذكر له أوصاباً وذكر له أمثلة تطبيقية ثم بيّن أن هذا الخلاف هو الذي وقع من المشركين من الجهود والنصارى للأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وهو الذي وقع من أهل الأديان عامةً المخالفين للرسل عليه الصلاة والسلام وهذا الخلاف هو من الخلاف في أصل الدين ثم ذكر أنه خلاف مذموم وذكر من أوصافه أن أصحابه يستمرون عليه ولا يزالون مختلفين ومخالفين لأهل الحق وأنه بذلك يخرجهم عن وصف الرحمة أي ليسوا بمرحمين عند الله عز وجل ولا يستحقون رحمته لأنهم بخلافهم هذا في أصل الدين خالف الرسل عليه الصلاة والسلام فيما جاءوا به من عند ربهم سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالخلاف الجزئي وهو الذي يقع بين أهل السنة وضرب لذلك أمثلة عند الصحابة رضو الله عليهم وبيّن أن الخلاف الجزئي لا يضر بل يمكن معالجته كما هو منهج أهل العلم بطلب الدليل الصحيح وبالراءة الترجيح ونحو ذلك ثم بيّن لماذا أخذ هذا الوصف وهو أنه لا يخرج أصحابه عن وصف الرحمة فبيّن أن هذا الخلاف لا يتصف بالديمومة. كما أنه ليس في أصل الدين ثم إنه يقع بين قوم أقاموا التوحيد نصر السنة واحتكموا إلى شرائع الإسلام وأقاموا الدين إذا وقع بينهم مثل هذا الخلاف الجزئي فإنه لا يضرهم والآن سيتكلم عن واسطة بين هذين الخلافين وهو الخلاف الذي وقع من أهل البدع والأهواء يقرأ بارك الله فيك والثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله والثالث وبين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الأولى وأعلى من الرتبة الثانية وهي أن يقع, وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية وهو المؤدي إلى التفرُّق شيعًا فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أمَّته تفترِق على بضعٍ وسبعين فرقًا وأخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراع وشمل ذلك اختلاف وشمل ذلك اختلاف الواقع في الامم قبلنا ويرشحه وصف اهل البدع بالضلاله واعادتهم بالنار وذلك بعيد من تمام الرحمه ولقد كان عليه الصلاة والسلام الآن بارك الله فيك بدا يذكر صفات هذا الخلاف وهو انه وان اتفقوا في اثبات الرساله للنبي عليه الصلاه والسلام في أن الله عز وجل هو المعبود لكنهم اختلفوا فيما يتعلق بمعنى التوحيد والعبادة واختلفوا أيضا في بعض قواعد الدين الكلية وأمثلة هذا واضحة في خلاف الفرق ثم إن الشاطب في أول كتابه ذكر هذه الفرق مشهورة وذكر نشأة الأهواء هذه المخالفات وسيأتي لها أمثلة هذه المخالفات ذكر الشاطبي هنا أنها تأتي على بعض قواعد الدين الكلية أي خلاف أساسي وليس خلافا فرعيا ويفترق عن النوع الأول من الخلاف الأول الذي عند المشركين أن المشركين لا يثبتون الرسالة العاصل يهود والنصارى لا يثبتون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففرق بين هذا الخلاف من حيث النظر إلى الخلاف الأول وهو الخلاف في نفي الدين أصلا أو الخلاف في عدم يتباك الرسالة اصلا وبين هذا الخلاف الذي يثبت أصحابه الرسالة لكنهم يخالفون في كثير من أصولها ثم إذا قارنته أيضا بالخلاف الجزئي فهو يختلف عنه الخلاف الجزئي الذي وقع بين الصحابة ووقع بين علماء السنة يقع من قوم أثبتوا الرسالة وأثبتوا ما جاء فيها من أصول الاعتقاد والأسس والكليات ولذلك سمى الشاط بهذا الخلاف بأنه واسطة بين الرتب بين الرتبة الأولى والرتبة الثانية ثم استدل على وقوع هذا الخلاف بالحديث المشهور قد سبق الكلام عليه عند الإمام الشاطبي تفصيلا وهو إثبات افتراق قوم من هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة ثم أخذ في الدلاله على أن هذا الخلاف لا يمكن أن يوصف بأنه يدخل تحت وصف الرحمة وذكر في هذا دليلين الدليل الأول أنه موصفه في الأحاديث بالضلال والأمر الثاني أنه معدوا بالنار وأنهم وعدوا بالعذاب فأخذ من هذين الدليلين على أن خلافهم لا يدخل في تحت الاستثناء في قول الله تعالى إلا من رحم ربك ثم يستكمل الأدلة بعد ذلك نعم اقرأ بارك الله ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على إلفتنا وهدايتنا حتى ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر النبي صلى الله عليه لما حُضِر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فقال هلُمَّ أكتُب لكم كتابًا لن تضِلُّوا بعده فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غالبه الوجع وعندكم القرآن فحسبُنا كتاب الله واختلف أهلُ, الكتاب واختصموا واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قرب يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول كما قال عمر فلما كثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني فكان ابن عباس يقول الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم هذا الحديث أخرجه البحاري ومسلم وذكر الشاطبي لحديث بن عباس هنا فيه دلالة على أن الشريعة من مقاصدها الألفة والاجتماع على الحق وهذا من المقاصد البارزة وعلى هذا أدلة كثيرة وردت في كتاب الله يمت قوله تعالى يا الله حق ولا تموتن الا مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكل الايات الوارده في الامر بالاجتماع والنهي عن الافتراق وهذا الحديث في معناها من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك كان حريصا على ذلك ويرجح هذا الحرص ان الناس بعد كانوا بعاد النبي عليه الصلاه والسلام يرجعون اليه في فهم هذا الدين اصولا وفروعا وكان النبي عليه الصلاه والسلام في عهده يدربهم على الاجتهاد فيما يحتاجون إليه من المسائل المستجدة وكان عليه الصلاه والسلام حريصا على الفتيهم وقد بين لهم المحجة التي يجتمعون اليها واقامه هذا الدين هو تكليف وتكليف فيه ابتلاء وأراد الله عز وجل من عباده أن يجتمعوا عليه وأن يفهموه كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا الابتلاء قد ينجح فيه أقوام ويخفق فيه آخرون والسبب في ذلك يرجع إلى صدقهم ورجوعهم إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فمن تميز بهذا فقد لقي خيرا ومن خالف عن ذلك فقد سقط في الابتلاء و... ولا ريب أن الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقعوا في هذا الابتلاء فمنهم من يرتد عن الدين أصلا منهم من يرتد عن الدين أصلا كما هو الشأن في أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وهذا أمر وقعوا فيه بسبب سوء أفعالهم سوء معتقدهم وكان الواجب على المسلمين حينئذ مقاومتهم وقد فعلوا ونصر الله عز وجل أبا بكر فإذا أردنا أن نحدد هذا النوع من الاختلاف الذي وقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام في أي الأنواع نضعه النوع الأول والله في الثاني والله في الثالث نرتب الآن الترتيب بين هذه الأنواع التي ذكرها الشاطبي أيها الأول الخلاف الذي في أصل الدين طيب النوع الثاني الذي ذكره الشاطبي حسب ترتيب الكتاب الاتفاق على أسس الدين وأصوله وأصول السنة مع الخلاف في بعض فروعها هذا الخلاف قع بين الصحابة ولم يضرهم كما سبق الحديث عنه النوع الثالث واصطة بين هذه النوعين وهو الإقرار بالرسالة والإقرار بالرسالة والخلاف في وصول السنة والخلاف في قواعد الدين وكليات الدين الأساسية إذا التزمنا بهذا الترتيب الذي ذكره الشاطبي هنا في هذا الكتاب وأردنا أن ندرس الآن ما وقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام فأول شيء وقع بعده هو ارتداد أقوام ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه فهذا الخلاف من أي نوع؟ من النوع الأول من النوع الأول ثم بعد ذلك نشعت الفرق كالشيعة والشيعة في أول وقتها لم تكن كمن تاتي إليه عقائد الشيعة الرافضة فيما بعده ثم نشأت المرجعة وقبل ذلك الخوارج ثم والمعتزلة فهذه الفرق أثبتت الرسالة أثبتت الرسالة والوحدانية وكثير من أصول الدين وخالفت في كثير من قواعده وأسسه فخلافه من أي نوع من الثالث الذي هو واسطه بين النوعين الأولين <تصفيق> هذا الخلاف الذي وقع من هؤلاء البشر لا شك أن الله عز وجل ابتلاهم بكي يقيموا الدين كما ابتلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل صدق فكرمهم الله عز وجل بالاجتماع على التوحيد والاحتكام إلى شرائع الإسلام ونصرة الدين والاجتماع على أصوله وكلياته وقواعده وأسسه وكانوا على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد ولا يضرهم الاختلاف في بعض الجزئيات الأحكام ويعتبرون على هذا النحو قد نجحوا في الابتلاء ولذلك مدحهم الله وجعلهم قدوة لمن يأتي بعدهم أما أهل الردة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقد نكسوا على عقابهم وارتدوا عن الدين وكذلك الفرق التي نشأت في الأهوى قد ارتدت عن السنة خالفت في أصولها وقواعد الدين وأسسه ومقصود هذه الشريعة كما سبق هو اجتماع الناس وليس أي اجتماع لأن البشرية كانت أمماً وكانت مجتمعة وإن كانت بينها خلافة لكن ليس مقصود الشريعة أن يجتمع الناس على أي شيء وإنما مقصود الشرع أن يجتمعوا على الحق فاعتصموا بحبل الله وحبل الله هو الإسلام فالمرتدون خالفوا ولم يجتمعوا على حبل الله الذي أمر الله به وكذلك الفرق خالفت عن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من المسائل العملية التي تنبني هنا وسيأتي ذكرى عند المؤلف في غير هذا الموضع إذا سأل إنسان فقال الأصل هو اجتماع الناس على الحق كان الناس أمة واحدة فإذا اختلفوا فمن المسؤول عن هذا الاختلاف الخلاف النوع الأول من المسؤول عنه العهدى على من يعني المسؤولية على من أنتم أمور بالاجتماع أنت أيها المسلم معمور بالألفة والاجتماع ويقامت الجماعة على الحق الذي أمر الله به وأن تكون كلمة المسلمين على الحق الذي أمر الله به فإذا لزمته وخالفك من خالفك ففي أي الأنواع يكون الخلاف الخلاف المذموم الذي خارج وصف الرحمة الأول والثالث الأول والثالث فهذا الخلاف الذي يقع بينك وبين هؤلاء العهدة فيه والمسؤولية على من مختلفين, مختلفين من نعم العهدة فيه على من خالفوا في الحق والمسؤولية عليهم وأنت عليك أن تلزم الحق الذي أمرك الله به فلا تطع الكافرين والمشركين ولا تطع أهل الأهواء والعهدة عليهم العهدة والمسؤولية عليهم فيما يترَكَّب على ذلك سواء من المفارقة أو المباغضة أو العداوه أو القتل أو القتال كل ما يترتب على هذا المسؤولية والعهدة على من؟ على أولئك لأنهم هم الذين خالفوا عن الحق من اليهود، النصارى، مشركين، مرتدين، منافقين أو النوع الثالث وهم أهل الأهواء العهدة عليهم والمسؤولية عليهم فعلى هذا الواجب على صاحب الحق أن يلزم ما هو عليه وعلى من خالفه سواء في أصل النحلة أو في كليات الدين وأساسه أن يرجع إليه أن يرجع إليك لا يرجع إليك لأنك أنت يعني لك اختصاص بشري أو نحو من هذا لا يرجع إليك لأنك مع الحق ويوم أن تفارق الحق أيضا أنت تزول عنك هذه الخاصية أيضا يجب مفارقتك أنت إذا أنت خالفت الحق فالرجوع ولذلك لماذا جعل الله عز وجل الجيل الأول قدوة لأنهم ماتوا وهم ملازمون للحق ولم يغيروا ولم يبدلوا فأخذوا هذا الوصف الكريم لأنهم ماتوا وهم على ذلك لكن لو جيت الإنسان حي ما تستطيع تعطي هذا الوصف بحيث يكون لازماً له إلا أن يموت عليه فإن غير وبدل, فإن غير وبدل لا يستحق الوصف لا يستحق الوصف إن خرج صاحب الحق إلى ردة والعياذ بالله لا يستحق الوصف فقد إلى خرج إلى النوع الأول من الخلاف المذمون وإن خرج إلى الأهواء والبدع فقد خرج إلى النوع الثالث من الخلاف المذموم وتزول عنه يزول عن وصف الرحمة ويزول عن وصف الاقتداء ويزول عنه وصف نسبة الحق إليه فإذن الحق مرتبط بالمنهج فمن ثبت معه ثبت له هذا الوصف وصف الحق وصف الرحمة ومن خالفه ممن خالفه سواء من الخلاف النوع الأول أو الثاني فالعهدة والمسؤولية عليه فيما يترتب على ذلك من المباغضة من القتل من القتال مما يترتب عليه كما, كما هو الواقع في, في, في التاريخ مما وقع بين أهل السنة وأهل الأهواء وما وقع بين المسلمين وبين الكفار نعم فكان ذلك والله أعلم وحياً أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده ألبتة فتخرج الأمة عن مقتضى قوله ولا يزالون مختلفين بدخولها تحت قوله إلا من رحم ربه فأبى الله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم رضينا بقضاء الله وقدره ونسأل الله ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة ويميتنا على ذلك بفضله آمين اللهم عني هذا الاختلاف القدري مرتبط بسنة معلومة ويسنة التكليف فالناس إنما أنزلوا في الأرض ليكلفوا بالعبادة ليكلفوا بالعبادة وليس هناك أحد يخرج عن هذه السنة مكلفون بالعبادة وعبادة الله توحيده وطاعته واتباعه توحيده وطاعته واتباعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من وقع في الخلاف الأول لم يحقق هذه العبادة وكذلك من وقع في الخلاف من النوع الثالث لم يحقق الاتباع والطاعة فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من السنة التي أمر الله عز وجل بلزومها وهي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم والرابع وقد ذهب جماعةٌ من المُفسِّرين إلى أنَّ المُرادَ بالمختلفين في الآية أهلُ البِدَع وأنَّ من رحم ربُّك أهلَ السُنَّة ولكن لهذا الكتاب أصلٌ يرجع إلى سابق القدر لا مُطلقًا بل مع إنزال القرآن محتملُ العبارة للتأويل وهذا مما لا بد من بسطِه فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقعُ في العادة الجارية بين المُتبحِّرين في علم الشريعة الخائضين في لُجَّتها العُظمى العالمين بمواردها ومصادرها والدليل على ذلك اتفاقُ العصر الأول وعامةُ العصر الثاني على ذلك وإنما وقع اختلافُهم في القسم المفروغ منه آنفا بل كلُّ خلافٍ على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق أي نعم هنا الآن يريد أن يتحدث عن أسباب الخلاف الذي يشمل النوع الأول والنوع الثالث النوع الأول أي الخلاف المذموم الآن عندنا الثلاثة الأنواع على الترتيب السابق خلاف الكفار من اليهود والنصارى ومن شاكلهم هذا خلاف مذموم وهو الأول والخلاف الثاني هو الاتفاق على التوحيد والعبادة واتباع شرائع الإسلام الثبوت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع الخلاف في بعض الأمور الجزية وهذا لا يضب هذا الثاني الثالث الخلاف في كليات الدين وأسسه الذي هو عند الأهل الأهواء والبدع الآن سيتكلم عن الأسباب هذه وقبل أن يتكلم عن الأسباب أشار إلى تفسير السلف قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وهذه الآية وردت بعد الأمر بالاعتصام في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم أمر الله عز وجل المسلمين باقامه الدعوه واقامه الحق ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف عن المنكر اولئك المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولائك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم في رحمه الله يوم فيها خالد فسر السلف كثير من علماء السلف ونقل ايضا عن ابن عباس صح عنه انه فسر هذه الايه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع الشاطبي أخذ من هذا دليل كما أخذ غيره من أهل العلم من ان خلاف هؤلاء من أهل البدع لا يدخل تحت وصف الرحمة لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذا منهم رجوع عن الحق هذا أمر الأمر الثاني أنهم عاقبهم بسوداد الوجوه في الآخرة وهذا من من العذاب المهين والعياذ بالله هذا ليس أشد منه إلا عذاب الكفار فعاقبهم من هذا النوع من العذاب وهو سوداد الوجوه ثم بيّن مخالفتهم للحق وارجعهم عنه فأخذ الشياطبي وغير من أهل العلم أن هذا الخلاف الواقع منهم لا يدخل تحت رصف الرحمة فهو شبيههم بأي شيء بالنوع الأول ولذلك جعله الشاطبي كالثالث وسيأتي في هذا الكتاب بيان الأوصاف المشتركة بين هذين النوعين من الخلاف سيأتي بيان الأوصاف المشتركة منها أنه خلاف دائما مستمر فخلاف أهل الفرق انقطع أو استمر استمر وزاد يعني التشييع أوله لم يكن كآخره انتقل دخلته عقائد عجيبة ها؟ وكذلك الفرق زاد أمرها بخلاف ما يتكلم ببعض الناس يقول أنه وجدت الآن المذاهب الفكرية المعاصرة والعصر اختلف حتى مع اختلاف العصر ووجود مذاهب شتى في العالم لأن حقيقة هذا, هذا أمر صحيح وجدت ما وجد في العالم الآن من إنتاج المذاهب الفكرية البشرية بسبب بعد العالم عن الإسلام أنتجوا مذاهب لا حد لها ويغيرونها كما يغيرون أزياءهم ومذاهب امتلأت بالانحرافات الأخلاقية فرأى كثير من الناس هذه المذاهب وانتشارها فظن أن هذا هو الموجود فقط أو أن هذا هو الذي يستحق الاهتمام وهو مع خطورته وجوب الاهتمام بكشف خطورته وإبعاد المسلمين عنه إلا أن المذاهب أهل الأهواء القديمة ما زالت مستمرة وخطورتها ما زالت باقية ولذلك الشاطبي هنا ذكر أن هناك أوصاف مشتركة بين النوع الأول والنوع الثاني وسبق معكم في الدرس الماضي أوصاف الخلاف الأول ما هي أوصافه؟ من يذكرها؟ فضل أنها في كليات الدين وأسسه أنها مستمرة لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين تحبتم؟ أنها خارجة عن وصف الرحمة ثلاث أوصاف قارن الآن بين خلاف أهل الأهواء والمذاهب التي ينشوها الناس التي جاءت من الغرب ومن غيرها تجد هذه الأوصاف مشتركة خلاف دائم ولا يزالون الأمر الثاني أنه في, مف... في كليات الدين وأسسه الأمر الثالث أنه ليس بداخل تحت وصف الرحمة في الآيتين وفي كلام وفي كلام السلف عند الآية في سورة آل عنوان نعم. أنهم يقصدون إليه قصداً هذا صحيح يعني هذه من الأوصاف السابقة يقصدون إليه قصداً بمعنى أنهم يجتمعون إليه وينشرونه ويدافعون عنه وهذا حاصل هنا. فهنا الآن سيدرس لماذا كان هذا الاختلاف في هذه القوائل الكلية يقول هنا أنهم من راسقين في العلم لا يقع وهذا صحيح ولذلك لما كان مدار المجتمع الأول مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مجتمع الصحابة على الاجتماع على الراسقين في العلم لم يقع هذا هذا سبب سبب الثاني أن الراسقين في العلم كان لهم حضورهم فهم الذين يجتمع عليهم الناس وليس هناك مناهج أخرى يجتمع عليها الناس الثالث ليس هناك مؤثرات خارجية على المجتمع الإسلامي الأول ولم يقبل أي مشاركة في أي منهج يعني لم تدخلوا مناهج رومانية لم تدخلوا مناهج بالفرس لم تكن قوانين ومذاهب تأتي إليه مجتمع قوي مجتمع كان ينقل عالمية الإسلام إلى العالم الأمر الثاني أنه لم تدخله بدعة لأن حضور الإسلام وقوة الإسلام فيه متمكنة ولا شك والحال كذلك أنه لن يقع الخلاف لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني فإذا قلت وخلاف أهل الردة فالجواب أنه عارض وقد زال, زال في خلافة أبي بكر لمدة سنتين في اول خلافة قضاء على حركة المرتدين واستقر الإسلام بالجزيرة لكن مذهب المرتدين ما استمر عشر سنين وعشرين سنة ولا يخرب عقول الأمة لكن ما استمر لا يمكن أن يستمر, لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يقبل أبو بكر رضي الله عنه والمسلمون قضوا عليه في أوائل خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم أخذ الإسلام في قوته وازدياده وانتشاره فالمقصود أن ما أشار إليه الشاطبي أن هذا لا يقع في العادة بين المتبحرين في علم الشريعة والخائضين في لجتها العظمى العالمين مواردها ومصادرها وعلى ذلك دل اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني الصحيح هذه دراسة واقعية لنشأة الإسلام أول مرة لأن الناس كان اجتماعهم على العقيد الص التحاكم إليها وعلى العلماء الراسخين ولم يكن يدخل المجتمع أي منهج آخر من مناهج الأمم الأخرى وكان هذا المجتمع كله متحاكم إلى الشريعة العلم بالسنة ظاهر فيه ورجوع الناس إلى الشرع مجتمعون على ذلك بل من قوتهم وحيويتهم وقوة دينهم أنهم ينطلون هذا الإسلام إلى غيرهم ومن هنا نشأت الفتحات الإسلامية بدأت من العهد الأول وما جاء عهد عمر بن خطاب الذي الله عنه إلا الإسلام بدأت تدقل فيه الأمم الأخرى فهذا الذي يفسر قوة المنهج كان الناس مجتمعين, كان الناس مجتمعين على المنهج والمنهج الإسلامي بقوته وشموليته وثباته هو الذي منحهم تلك القوة في المجتمع الإسلامي الأول ومن هنا قال السلف رضا الله عليهم وكأنهم اجتمعوا على الحكمة العظيمة التي يكررها العلماء لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لا يمكن أن تجمع الأمة من شتات ولا تحولها من الريادة من التبعية إلى الريادة ولا ترد مقدساتها ولا يجتمع أبناؤها على أمر واحد ولا تدافع عن حقوقها ولا تنشر الحق ولا تثبت على الهدى ولا تحاكم على الشريعة وتطرد جميع المداهب الضالة لا يمكن إلا إذا عادت إلى الأصل الأول المنهج الأول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فلما زالت هذه بعض هذه الخصائص زالت بعض هذه الخصائص بعد العصر الأول وعصر الثاني ضعف أمر الناس وزالت بعض هذه الخصائص فبدأ يتوسع الخلاف الأول الذي ذكره الشاطي والخلاف الثالث نعم وسيذكر الآن أسباب الاختلاف لاحظوا أن هذه الأسباب نشأت من المكلفين حتى ما يرجع النازل كونه قدر من الله نعم لكن من المسؤول عنه؟ من المسؤول؟ البشر وما الذي سيحاسب عليه؟ البشر والعهد على من؟ على هؤلاء الذين أفسدوا بتضيع وصول الإسلام وقواعد الإسلام وكليات فالعهد عليهم وعندما نعلم أنه بسبب البشر نستطيع أن نقول أنه يمكن تصحيحه إذا صححت أفكار هؤلاء البشر ولذلك وجبت الدعوة إلى الله وإقامة الحجج ودفع الشبه اقرأ بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعتقد فيه أنه من أهل العلم والإجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعدُّ رأيه رأياً وخلافه خلافاً ويُعدُّ رأيه رأياً وخلافه خلافاً ولكن تارةً يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع وتارةً يكون في كلي وأصل من أصول الدين كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية هذه نقطة مهمة عند الشاطبي الانحرافات ليست كلها مرتبطة بالانحرافات العقدية بل تكون هناك انحرافات في الأصول الكلية العملية مثل لو جاء إنسان مثلا وهوى من أمر الرباء فأنت لا تستطيع أن تصنف هذا مثلا في أصل من الأصول التي خالفت فيها الفرق لأن الفرق ما خالفت فيها أنا. الفرق على ضلالتها قالت بأن الربا حرام فهذا وإن كان أمرا عمليا لكنه ينبني عليه منهج فاسد في الاقتصاد فأصل الرأس المالية في العالم إنما نشأت من أصل الربا لأن الله لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم الربا؟ لأكل أموال الناس في هذا واحد والأمر الثاني لأن الربا يتجه في الأخير لأن يكون دولة بين طائفة من الناس هم الذين يتحكمون في أموال الناس ومصائرهم وأصل مذهب الرأس يعود إلى هذا المعنى الرأس المالية. لماذا أنكروا علماء المسلمين لماذا لأنه يعتمد على رأس المال ورأس المال هذا في الغالب في العالم يظل بأيدي فئة معينة ولذلك انتسرت الرأس على حساب سحق الفقراء في العالم هذا فيه اشتراك بين بين المذهب الموجود الرأس المالية وهم الذين نشروا الربا في العالم وبين مسألة الربا من الناحية العملية فهنا قال الشاطبي هنا كان من الأصول الاعتقادي أو من الأصول العملية أو من الأصول العملية ففيه كليات للدين مثل تحريم الربا تحريم الفواحش تحريم الفواحش مسائل عملية أو لا لكن إذا وقع الخلل فيها وانتشر الزنا كما ورد في آخر الزمان ويفشو الزنا يؤدي هذا إلى إهلاك البشرية أو لا فما انتشر الزنا الآن القنوات. ألف وآحج والزنة وانتشر في الانترنت انتشر وظهر ولا لا انتشر وظهر ظهورا كبيرا وهذا يدل على أن الزمان الذي نحن فيه فعلا هو من آخر الزم... من... في آخر الزمن فهذه في أمور عملية لكنها تترتب عليها انحرافات خطيرة ولذلك ترتبت عليها انحرافات في, في مجالات كثيرة ترتبت عليها انحرافات في ما يتعلق بالنظ... بالنواح الجنائية فانتشرت الجريمة ترتبت فيها انحرافات بإضاءة الأعراض والأسر المجتمع الغربي الآن الأسرة فيه تكاد تنقض ترتب عليه إخلال بطبيعة تكوينة الإنسان ترتبت عليه طبعا الإحلال الفواحش لأن أمم اجتمعت على هذه الفواحش ستقننها ستقننها لن تقول أنا أعمل عملا ممنوعا ستقول أنا أعمل عمل إيش مشروع واتجهت بعض حقوق الإنسان في الغرب إلى البهيمية والإباحية ويدافعون عن هذا باعتبار أنه حق شخصي فهذه في أمور عملية لكن انتهت إلى أي شيء انتهت إلى خلل في الاعتقاد خلل في التشريع فلا يتهون من الأمور العملية الأمور العملية إذا ارتبطت بأصل كلي بمسألة كلية تؤدي إلى تخريب تخريب هذا النوع ثم ينتقل الخراب والداء إلى ما يتعلق به من الأنظمة الأخرى ومن الأفكار الأخرى وهذا ملمح جيد عند الإمام الشاطبي قال الخلاف المذنوم الأول أو الثالث قد يكون في أصول اعتقادية وقد يكون في أصول عملية وقد حفظ الله المجتمع الأول من الخلاف في النوعين حفظه من الخلاف في الأصول اعتقادية وحفظه من الخلاف في الأصول العملية هنا يقرأ ولكن فتراه أخذا ببعض جزيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي, بادي رأيه من غير يحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها وهذا هو المبتدع هذا يقع في الأمور في الوصول مثل الخرافات التي نشرتها الفرق ما يجتمع عليها عقل إنسان عاقل ما يجتمع عليها فكر إنسان عاقل لكن أناس اتخذوا قدموا أناسا جهالا ظنهم علماء وليس عندهم مرجعية صحيحة للكتاب والسنة فأخذوا يفتون بغير علم فظلوا وأظلوا ولذلك تجد ما تجد طائفة من طائف الفرق إلا عندها رهبانا وأحبارا يقولون على الله بغير علم في النواحي العملية أيضا تجد إنسان يأتي لأصل من الأصول التي اجتمع علماء المسلمين على بيان الحق فيه مثل تحريم الربا النصوص من الكتاب والسنة على تحريمه إجماع علماء الصحابة على تحريمه إجماع السلف على تحريمه استقرار الإجماع في كتب الفقهة على تحريمه بجميع أنواعه فيأتي قوم لا خلاق لهم ينتسبون إلى الشرع فيحلون يقول هذا ربا استهلاك وهذا ربا هذا ربا صندوق التوفير وهذا تقسيمات ما ذكر أهل العلم في كتبهم هم جاءوا بها ولذلك بيّن علماء المسلمين في هذا العصر طد عليهم وبيّنوا أن هذا كله يدخل تحت اسم الربا ولا يمكن أن تخرجه إلا بدليل شرعي والأدلة متوافرة من الكتاب والسنة على تحريم أنواع الربا كلها لكن كيف يتحيرون الربا؟ كيف يتحايلون إلا بالمشتبهات على الناس يشبهون على الناس مثلا الشريعة تأتي بتحريم الربا كله قليل وكثيرا ثم تأتي نصوص تبين بعض حالات الربا حالات الربا تتفاوت المرابي قد يأخذ واحد في المية وقد يأخذ اثنين وقد يأخذ المضاعف يعني قد يأتي الإنسان فيأخذ منه مثلا يعطيه مثلا عشرة آلاف ويأخذ منه بعد سنتين أو سنة عشرة آلاف ومئتين أو عشرة آلاف وخمسمية هذا ربا حُدِّدت فيه الفائدة وقد يُحدِّد الفائدة باثرين ونصف وقد يأتي مرابي آخر فيأخذ اثنين ونصف المئة وإذا تأخر سنة أخرى تتصير كم؟ خمسة في المئة فتصير أضعاف مضاعفة القرآن حكى صور من هذه الصور يعني أثبت أولاً أصل التحريق للربا كله ثم ذكر صوراً معينة لبعض الصور التي تقع في بعض المجتمعات للتحذير منها فجاء بعض الباحثين المعاصرين وأراد أن يقصر الربا على أي شيء على صورة من صوره مثل قول الله تعالى لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة هذه صورة من الصور لكن فيه ربا ليس بأضعاف مضاعفة فيه ربا يثبت الفائدة يأخذ عليك مثلاً يعطيك مثلاً مئة ألف عشر آلاف خمس آلاف يثبت الفائدة يثنين ونص سواء سددت السنة هذه أو التي بعدها او التي بعدها في صور أخرى يضاعفها كلما تأخرت فيأتي يقصر الربا على المضاعف يأتي مثلاً يقول إنسان يريد استقرض بالربا ليقيم مشروع تجاري يقول هذا ليس بحرام فهذا التنويع الموجود الآن هو الذي جعل فكرة الربا الآن ولولا أن علماء المسلمين بينوا بالإجماع حرمتها وكلما خرجت شبه من هذه الشبه بينوا الجواب فيها وإلا فإن الربا ينتقل من الانحراف العملي إلى الانحراف الفكري لأن بعض, الاقتصاديين بعض الاقتصاديين يقولون أن الربا لا شيء فيه, لا شيء فيه وبعضهم يقول أنه ضرورة مع أن بعض الاقتصاديين الكفار الغربيين يقولون الربا ليس بضرورة ولا يقولوا لا شيء فيه بل يقولون أنه يحطم الاقتصاد لكن هذه الأفكار ما تنتشر في بلاد المستقبل لأن أصحاب الشبهات لا يأتون بجميع الآراء وإن كان آراء الغربيين لا نعتبرها مصدر لنا نحن لكن هؤلاء على أي حال مثل النخب العلمانية وغيرها الذين يريدون ينقلون الأفكار الغربية ما ينقلونها كلها مثلا في الاختلاط عند الغرب فكرة تؤيد الأفكار في افكار أخرى تدعو إلى التعليم المنزلي لأن الاختلاط سبب الجريمة سبب المشاكل هذا النخب بالصحافة العربية ما ينقلون الأفكار هذه يأتون بالفكرة التي تناسبهم وتناسب توجهاتهم فكثير من الكفار الغربيين الدارسين للاقتصاد دراسة خصوصية يقولون أن الربا مع ولهدم في الاقتصاد العالمي سيرى الناس أثره ولو بعد حين يمحق الله الربا ويربو الصدقات فالمقصود أن الابتداء يأتي حتى في الأمور العملية والتحايل على نقلها من كونها محظورة إلى كونها مباحة ويغيرون الأسماء يغيرون ولذلك أكثر الانحرافات الموجودة تجد حولها شبه وتجد حولها بعض الفتاوى المغرضة المخالفة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المبتدع وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى, يبقى عالم حتى إذا لم يبقى, يبقى, يبقى عالم الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نعم وقد سبق الكلام على هذا الحديث ولذلك من الناس يمكن أن يكون من مما يلفت النظر ومن البشائر ان شاء الله أن هناك ما يسمى بالاجتهاد الجماعي في هذا العصر ولذلك تجد الهيئات المعتبرة أو بعض المجامع التي تدرس المسائل دراسة جماعية تجدهم في مثل هذه المسائل الأصولية ما يتعلق بالربا يتعلق بالأحكام يحافظون عليها بخلاف تلك الفتاوى الشاذة التي تصدر عن بعض المتفقهة فإنهم يتجرؤون وقد اتخذهم بعض الناس رؤوسا جهالا كان اتصل بأحد الناس يسأل يقول أنا أريد أن أتوم من الربا لكن عندي أموال كثيرة غير رأس المال وأريد أن أتخلص منها لكن آخرين يقولون لي بعض المفتين في بعض البلاد يقولون بجوازه فلماذا لا تعلق برقبته يقول قلت والله إذا أنت مقتنع أن هذا ينجيك عند الله وأنت إنسان أعطاك الله عقل وتفكير والنصوص في تحريم الربا معلومة وعلماء المسلمين ما زالوا مجمعين إلى الآن لأن الإجماع لا, ي... لا... لا ينقض الإجماع مخالفة من يخالف هذا العصر هذه قضية أساسية في العلم الإسلامي لأن العز... العلم الإسلامي لا يتكون من جيل العلم الإسلامي مكون من من أجهال سابقة في... في الأشياء التي تعتبر أمور أساسية مثل تحليم الزنا مثل الربا, مثل الخمر مثل ما يتعلق بقضايا الاعتقاد هذه قضايا أساسية, لا تختلف المجتمع الزراعي والصناعي والمجتمع الرعوي ولا يمكن أن تكون محل تغيير وتلاعب ولذلك البشرية لما أرادت أن تتعامل مع الفضيلة والأخلاق بالتغيير والتبديل أصبحت تغيرها كما تغير أزهائها ولا تحصلت إلا على الجريمة ولا نحراف فالمقصود أن هذه الأمور الأساسية العلماء في هذا العصر يأكدونها مثل تحريم الربا والزنا كون يجي انسان يشد مثلا هذا لا عبرة به فقلت له هذا الذي يقولونك أنت تتبعه وتعلقها برقبتي هو أصلاً شاد شد أن يجمع علماء المسلمين فإذا كنت أنت عندك تفكير وتستطيع أن ترجع كلام علماء المسيح موجود وحتى الذي تجده في بلدك رد عليه العلماء في بلدك فلماذا لا تسمع للذين رد عليه وقضية الربا مجمع عليها فأنت مدام الله شرح صدرك الآن والحمد لله فالمخرج في هذا تتخلص من هذه الزيادات الربوية ويبارك الله لك فيما بقول ولذلك فعلا من اتجهك كما أسلفت كثير من الباحثين في الاقتصاد سواء من المسلمين ومن الكفار أيضا دراسة اقتصادية فقط دراسة اقتصادية ما هو دراسة للربا من نصوص الكتاب والسنة لا دراسة اقتصاد اقتصادية إجرائية وقرروا أن ذلك سيؤدي إلى تدهور اقتصاد العالم وسيؤدي إلى أن هناك دول تتحكم في الاقتصاد مثل مسألة العولة ما الآن, مثل مسألة العولة ما الآن ودول تسحق من الدول الفقيرة بسبب ماذا؟, بسبب ماذا؟ بسبب الربا فالمسلمين ما كانوا يعتبرون الربا قضية جوهرية في الاقتصاد وحتى النصارى لم يكونوا يرابون إلى قبل ثلاثمائة عام لكن اليهود كيف يأتون بأموال النصارى؟ ثم يأتون بأموال الأمم كيف يصنعون؟, كيف يصنعون؟ عملوا ذلك على مراحل المرحلة الأولى إباحة الربا وقد كان محرما عليهم في كتبهم قال الله سبحانه وتعالى، وأخذهم الرباء وقدنهوا عنه، فأخذوه وقدنهوا عنه، ثم علموه للنصارى، فأخذه النصارى وقدنهوا عنه، هذه مرحلة، المرحلة الثانية أنهم جمعوا الذهب في أيديهم، وأعطوا الناس الأوراق العملية، أوراق، والآن يأخذون الأوراق ويعطونهم بطاقات، الأمر الثالث نشر الرأس المالية، خدمة الرأس فيسير ينقسم الناس إلى طبقات عليا رأس وطبقات أخرى كادحة خادمة للرأس مالية وهذا كله يرجع إلى شيء إلى الربى الذي حرمه الله فما ترتب على الخطورة في الربا في الأمور العملية ثم يأتي آخرون فيحاولون أن يفتون بغير علم فيدخلون في هذا الحديث الذي ذكره المصنف قال بعض العلماء تقدير هذا الحديث يدل على انه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم وانما يؤتون من قبل انه اذا مات علماؤهم افتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان امين قط ولكنه اتمن غير امين ولكنه اتمنا غير امين ولكنه غير امين فخان يعني قدم غيره أمين فخان تعلق الناس ب... ب... بأناس غير معروفين بالعلم فخانوا فقالوا على الله بغير العلم قال ونحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل قال مالك بن أنس بكى ربيعة يوما بكاء شديدا فقيل له أمصيبة نزلت بك فقال لا ولكن استفتي من لا علم عنده وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم هذا الحديث ليس في البخاري وإنما أخرجه ابن ماجة وأحمد والحاكم وهو حديث بمجموع طرقه صحيح فلعل المصنف أو الناسخ ناسخ الأصل وهم في هذا وقال أخرجه البخاري وهو ليس في البخاري نعم عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنون خداعا يصدق فيها الكاذب فيهن يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخون فيهن الامين ويؤتمن الخائن وينطق فيهن الرويبضه قالوا هو الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة كأنه ليس بأهل أن, أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم نعم هذا معنى الرواي بضهر يعني أناس يتكلمون فيما ليس لهم به علم حقير لا لذاته هو حقير لأنه ليس عنده شيء هذا التخصص فيتكلم فيه بغير عزيز وتافه لأن فعلا من تفاهة الإنسان أن يتكلم فيما ليس له بيعن ثم بعد ذلك ينطق في أمر العامة فيسمع الناس ما يقول الآن أكثر الصحف في العالم أكثر الصحف من الذي يكتب فيها أنواع منهم من يكتب متخصصة فيكتب بدليل وهذا نادر وأكثرهم من ينصب نفسه يتكلم فيما شاء إذا تريد يتكلم في علم الفلك تكلم وبكرة يتكلم في علم الطب تكلم وغدا يصبح محقق في علم الاجتماع فيتكلم ويفتب وبعد غدا يتكلم في علم الشريعة وبعد ممكن أن يدبج مقالا في مسألة اللغوية وإن شاء يتكلم في علوم الضرة فليتكلم من يحجره؟ من يمنعه؟ يعني إذا كان الإنسان يشعر ولا شك أن هذه تفاهة بعض الناس يظنون أن هذا يعني إن شاء الله يتكلم الرجل يتكلم فيما لا يحسن تفاهة منه صحيح مثل يجي واحد الآن يتكلم في علوم الطب طيب وأنتم مالك في علوم الطب فيه. ولذلك قال الناس إذا تكلم الإنسان فإنما يعرض عقله على الناس فإن تكلم فيما يحسن وفي تخصصه نظر الناس فيما يقول وافقوها وخالفوها وإن تكلم فيما لا يحسن فقد افتضح لكن لغة العاصر الآن كل يتكلم فيما يريده يأتي إنسان غير متخصص الشريعة ويتكلم في أحكام الشريعة ويفتي ويتكلم في أهم القضايا ويجيس يكتب في هذا سنة سنتين عن الاختلاط عن حقوق المرأة عن حقوق قدر ولو سألته ما هي حقوق المرأة في الإسلام لا يستطيع أن يعد ذلك ولجئت له بمسألة فقهية ما عرف أن يذكر لك مرجعها الأصلي فضلاً أن يذكر لك أدلتها وقد يقول قائل هذا حجر على عقول الناس فنقول هذا ليس بأسلوب هذا ليس بحجر على عقول الناس لكن هذا احترام للعلم احترام للعلم وينبغي فعلاً المجالات التخصصياً تحترم وهذه الصحف السيارة ما تنقلب مثل مجلس عربان يجلس كل واحد يتكلم فيما يريد لا ما هو صحيح يتكلم فيما يهوى ويتكلم فيما يريد ويأتي بالقصص كما شاء ويوحي للناس بما شاء ويقدم هذا ويؤخر هذا وقد يزلزل بعض القضايا الأساسية وثوابت المجتمع ويتكلم كأنه ابن مجد فيها فتجد تسأل عن تخصصه هل هو متخصص لهذا الفن حتى يتكلم فيه لا تجد شيئا والناس مجمعون العقلاء لو انسان جاء وتكلم عن الطب وهو ليس متخصص ماذا يصنعون به يعزرونه أو لا يجبون تعزيره أو لا والمقصود بالمتخصص من يكون صاحب علم وتجربة في موضوعه عرفه الناس بذلك وكيف يعرفون الناس بذلك الدعاية لا تصنع شيئا يعرفونه الناس إما بعمله في هذا الفن بدراسته فيه اكتسبه من خلال دراسات نموذجية معروفة أو اكتسبه بطرق أخرى لكنه إنسان عنده دربه ودراية فيما يتكلم فيه أما أن يتقدم الرويبض فيتكلم كل واحد منهم فيما شاء ويقول ما شاء هذا لا يصلح معه شيء بل هو من أعظم أبواب الفساد بل هو من أعظم أبواب الفساد ولا يصلح معه تخصص ولا يقوم معه علم ولا تحترم يحترم معه ولا تحترم فيه عقول الناس وكون الإنسان مثلا يريد أن يتكلم في كل شيء هذا ليس صحيح وإنما يتكلم فيما يحسن يتكلم فيما عرفه الناس به أنه يصلح لذلك وقد يخطي وقد يصيب فإن أصاب عنه الناس وإن أخطى أخذ الناس معه وأعطوا أصحابه الاختصاص حتى يتبين الراجح يتبين الصواب ولذلك سبحان الله من أغرب المسائل الموجودة الآن وهو من ما أشار له المصنف هنا أن أصبح كثير من هؤلاء ليسوا معروفين بتعلم الأحكام الشرعية ليسوا معروفين بدراسة الكتب الإسلامية ليسوا معروفين بأخذ العلم عن أهله ليسوا معروفين بدراسة مثلا في جامعات متخصصة تجدهم يتكلمون في مسائل لو عرضت على العلماء لاجتمعوا لها ولو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها مجلس الشورى عمر بن الخطام كان عنده مجلس شورى وهي من الأسس الانطلاقية في مسألة الاجتهاد الجماعي كان عنده مجلس شورى يعرض عليها المسائل ومع ذلك هذا ينفرد بنفسه يتكلم بما شاء ويقدم ويؤخر ويحلل ويناقض الثوابت ويصنع ما شاء ولذلك كثر هذا النوع على القضايا الإسلامية شوف. كثر هذا النوع على القضايا الإسلامية التي تمثل توجه الأمة أصبح يتحدث فيها الروي بضه أصبح يتحدث فيها الروي بضه كما ورد في هذا الحديث هنا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد علمت متى أهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا ولهذا لو أن هؤلاء الصغير معناه هنا ليس, ليس المقصود بالسن كما سيأتي معناه وإنما المقصود صغير في تخصصه ما يعني إما أن يكون صغير في علمه إلا أن يكون ليس, ليس في هذا التخصص بحاله فهذا الأولى به ماذا يصنع يدور في التوابث التي قررها أهل التخصص أضرب لك مثال الآن كل اللي يتكلمون في قضايا المراحة في الجرائب والذين يتكلمون في قضايا ما يسمى بالفن لو أنهم حركوا المسائل الجديدة المحور المسائل المتغيرة داخل المحور التابت الذي يمثل نصوص الكتاب والسنة وإجمع علماء المسلمين واستحوا من الله ألا يخرجوا على كلام أهل العلم يصير عملهم مصيب ولا لا فيصيرون تبع لأهل العلم لاحظ هنا يصيرون تبع وتبع للقواعد الإسلامية ويثبتون قضايا المجتمع لكن بالعكس وضعوا أنفسهم في أماكن كبيرة اكبر من حجمهم أخذوا يوجهون الأمة يتكلمون في قضاياها الأساسية وهم فعلا صغار في تخصصهم صغار في هذا الأمر الذي يتكلمون فيه لا يحسنونه وهذا ليس كما يقولون يقول هذا حجر على الأفكار أخي ما هذا ليس حجرا على الأفكار هذا توجيه للأفكار تثبيث للتخصصات هل يجوز لإنسان هل هناك جريدة تسمح لإنسان يكتب توجيهات طبية ويتكلم عن مرض القلب ويتكلم عن أمراض الشرايين ويتكلم عن أمراض الدماغ ويتكلم عن أمراض التناسلية بالنسبة للنساء وقالوا أنت من فين جاي ما شاء الله إيش تخصصك قالوا أنت في اللغة العربية يسمحوا له أن يصنع هذا والجريدة لتأذن له أن يصنع ذلك ماذا يقلون عنه أحد يسمح له أن يتكلم في هذا ولذلك انظر هذه الحكم أصلت التغيرات الاجتماعية تقع من بين تقع أن يدخل كل انسان في تخصص غير تخصصه ويصنع من نفسه عالم زمانه ويكتب ما شاء وإذا لم تستحي فاصنع ما شاء في الناس يستحي يتكلم يخشى مثلا أن يلحن يستحي حتى كان عالم آخر يستحي أن يكتب لأنه يخشى أن يلحن في القول أو في المعنى لكن بعض الناس لا يستحي من شيء يأتي بالموبقات بالعضائم ويقدر ويجد من أمثال هؤلاء الرويبضة أناس من جنسه يقرؤون له ويتأثرون بمثل هذا الكلام هنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم فإذا أخذوه عن صاغرهم وشرارهم هلكوا واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار فقال ابن المبارك هم أهل البدع وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم ولأجل ذلك صار أهل بدع وقال الباجي يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده قال وقد يعني يدخل في غير تخصصه ما عنده علم هو صغير احتقر نفسه وأدخل في ما ليس لها نعم قال وقد كان عمر يستشير الصغار وكان القراء أهل مشورته كهولا وشبانا إذا كان في السن المقصود الصغر في السن يعني عشرين ثلاثين كابن عباس فقد كان في مجلس عمر فليس هؤلاء هم المقصودون وإنما المقصود أنه صغير تاثيهم يتكلم في غير تخصصه وعلمه وفنه والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع